بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربك سبحانه وتعالى أكجلوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا وربّت آماناً والذين هاجروا ور جداناً وجهادوا في سبيل الله ور كرّار بِكِسَتِي دولاً أولئك يرجون رحمة الله جرّسني رحمة ربي إساني كجيلاً ثواب من دارب إساني في قلبه والله غفور الرحيم ربين الأعم ومنتوتات أرارة معذرة رحمة إساني بقول عدا يسألونك يا محمد سجعة عن الخمر فالشوفي والميسري ثر جارة يوكاني كماري الرجتشو مرتين في مال الجدني ثر جا يوكاني كماري قل جدين يا رسولك يا فيهما إثم كبير ترجع في فرشولن مع سيّاق جدة تجرك هالسجرا، نم ترجع تبقى توهي، نم فرشولو جم دلي جدة قبل جرين، ومنافع للناس أقسم مئيرود تجرا المناماتي، نمني فرشولو تقاني جم نمني ترجع تبقى تل مال لكوان نمر رانيا تفجتشا، ترجع تبقى اغنما واثمهما بلي اثاني تو اكبر قالا من نفعهما ابو عيسان نما ابو سنره اي انتني بوتتين الجنان نما نغرين دغني غارين ددان يرغسن يسور ما اذا كيسترب بي بو سيكم اكد وَيَسْأَلُونَكَ سجعة ماذا يُنْفِقُونَ معلومة إن النا لك هجميتي لأني سجعة قل للعفو جل يا رسول وأنا ميسن الره في حاجات السنين بعطني لبutes السنادمين وأني سن, سن الره في صدقاتنا كذلك يبين الله لكم الآيات أقترب لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ أقيسٍ ألتني ورب إتنى كن كنا قال رب قال إتنى في الدنيا دنيافي والآخرة أمري آخرك سات لي وأنت في يد أقرب إتنى فيك فكر إتنى ويسألونك سجعة يا رسولك يا عن اليتامى يجولن أبنك فأبندا إمّن ما أرادوا إه على يسير رأسي غافتا مشقاً لي إسان الر ارغمن يو يسوجنيا تن هرو إساني ونجاچو تاتي يو إسانو فررا باسنم ويفرا ري او تاتي نياتا دوغاتي كيستيو اكمتانا يداني سيغافتا قل يديني يا رسولكيا إصلاح لهم خير يجلسني هروا إيساني تلتو يجعال إيساني تفتني دل الرابق أنجدتني وفي الرابق اتغطور وإنتو خالطوهم يو ولدتي مكتن فقع إيساني تبي كيسا فإخوانكم أبلون مكيساني جري والله يعلم المفسد من المسلح ربنا نبي، بيك نما بديفي نما قاري هجة أدان يوعاري آدم ربي سنيم من داخلنا يوعبدو آدم ويتورو يتيمة ولد سلاك تنسن ربي سنيم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ شاء الله ودفء ربين لا عنتكم سلا سنت بيسه قرو يتيمة ولد تندبلسنا ولين تهينا جري سن أجران سنت الآن إسنى رحمة جدوف ولتلاقتة ولتمقتة إسنى نجده إن الله عزيز حكيم رب ججب ونتقول إسندت أبستو حكيم أوجي السكواه من ذبق في ملتقاه ولا تنكحو ينفونا يا مسلم تود المشركات دبرتي مشركة كافرة حتى يؤمننا حقين أمنتي أمنتي إسلاما قبلتني مؤمنة ذو برتي غبره تا خير من مشرقة قال مشركه بلسه تعترلا يوقفوا حجم تنتاته اكد الذنب فلا لا ولو اعجبتكم من يفيتي في هون يفيل باسم هودي اسم بريد دل مشركني جبرتي قبر ما جل جرته تمؤمناته تؤسيك على قبرتي سنفول عمله تا مشرقا سنفولنا جاتو ولا تنكح المشركين بيروا مشرقات اللين هي رمسيسنا ببارتي مؤمنة ببارتي مؤمنة ليركافرات هي رمسيسنا حتى يؤمنوا هكيسان أماني ولا عبد قبرت مؤمن خير من مشركين مؤمنته تؤيُّد جاله، مشرك بليست أهله، ولو أعجبكم أدوية جالت شيء سلي، بريء مقابتنا، خروق أبعتنا، أولئك والشركيز يدعون إلى النار، قريب الذات نمايا من، أجيء إسأوا وانت إسأنا رأرغم وأن أبدت نمايا من، خنافه إسأنا تهير مسيطني إسأنا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة رب جنةاته وراء رمع في التئسيام بإذنه فليسات يامت ربي أوليوة ربي فورا حقفتها فقط طوله في وياتا مشركة بريد سنرة إساوية كمشركة بدا سنرة ويبين آياته للناس أكدت أن ما بأس رب آياء فيه لعلهم يتذكرون أقسان تين غرفة ويسألونك عن المحيض يا رسول في جافة محيضي إردا بكت دبرتين هيدي بك تنهيدوا يتكانا أكم غونا يواب القلناطي غونيج لأن في جافة يرائسين هيدين ترفس فاعتزل النساء في المحيض كل جدي يا رسول بقت دا يرو وفي هذا الرابع كان سلاساً انتقنا كان برايواتات والجتبات لعمل ولا تقربوهن التنهاتنا ونحن نتسال قدودان حتى يطهرنا حقا إسان تحارة ند وإنهان هذا الرابع بطوط تنخلائنا وإنهان الرجل ونمت برتيت فالدولار يوقاني بواندي صدقاته فإذا تطهرنا يو إسان قل قل فتن فأتوهن من حيث أمركم الله بك سنين اسنين أجاجين بك ربي اسنين سنين بك إلما اتبار بادني بيددوب عدوانتين درمك وفاجاجو بك ربي اسنين إن الله يحب التوابين ربي نجالة تورته باقر إسادي بأذن بيرة ويحب المتطهرين ورموا فقده الراء قل كله لي ربي الآن نجالة من سأكم دبرتين تيسن حرس لكم كن كيسني بكا اتفجع فتني الماء أكن من ورود الماء فجع فتني فجع فأتو حرسكم الناسئتم ورودي قتادا وقدموا لأنفسكم قنة دون سين ندرة وعذب رفطا بسم الله يجча يا رب المغارين أهري يجча دبر فطا الله رب السداتا وعلم بهك أنكم ملاقوه ربي كثني والقنا متني بهكاتي ربي كثني سداتا وبشر المؤمنين مؤمن وَيْتَا وَرَوْفِتِنْ وَالْغَيَنِ بِسْمِ اللَّهِ يَتْوَقَّن دَغَن نَتْرَتْ دَامِ جَرِي يَا رَبِّكِ اجَجَ إِصَاتِي فِي دُورْغَا إِشَالْ لِي إِكْغَتَا اجَجَن نِيسِنْ اجَجَ لَدِيمَا دُورْغَا إِشَارْ رَغُورَا رَبِّ يَوْلْغِتَان رَبِّنُ الْآنَ جَزَائِسْنِي غَالْتَجُجِيكِ